7- استمع إلى النص الآتي وضع الكلمة التي تسمعها في الفراغ المناسب قرر علي وأصدقاؤه أن يعملوا جمعية خيرية صغيرة هدفها التضامن الاجتماعي في الحي الذي يعيشون فيه فقد قرروا